أعوذي. الحمد لله كفى وسلام النبي على الذين استطافوا بس النبي رين مشتبا من المستطاف الصحبتي الكرام ربيتي العظام المستقيم الشرفاء وبعد إخوتي الكرام قال الله تعالى ما زلنا مع سورة الأعراف الله, الله معنى كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أو لم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيءٍ وانعس أجلهم فبأي حدث بعده يؤمنون أيضاً نذكر أو ما محمد فإن أردت أن من نظر عبرات ونظر استدلال في ملك الله الأسع في سمائه أو في أرضه عليكم سلامه وكاتب أحسن الله جميعا أو في أرضه ليرى آيات الله البينات الواضحات السماء التي خلقها الله جلال فعلها وجعلها سقفا محفوظا السماء التي والتي زينها بزينة الكواكب واجعلها رجوم للشياطين واجعلها هداية للحائلين واجعل الشمس والقمر آية تانية من آيات الله تلا فعلها كما قال سعر القمر قدرناه منذل حتى عادك العرجون القديم والشمس تأجير المستقبلين لها ذلك تأذير العديل العليم الشمس ينبغي لها أن تذكر القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آيات عظيمة خلق الله جل في وهذه آيات دل على على إبداع المبدع الخالق الرازق سبحانه وتعالى فعلا الذي أرسل وإذا إذا بلغ أن تفكر المرء مليا في خلق الله جل في عليه فواصل إلى إلى, إلى, إلى ولد ربهم أي سمح الله وعلموا هذه الآيات بدلالة الو... بالدلاله والدلالة الو... على رحيد الله جلال فعلا قال لا تشعري كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وله في كل آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل فعلا عليكم عليكم وذلك قال عسى أن يكون قد اقترب فبأي حديث بعده يؤمنون يعني فبأي كلام بعد كلام الله جل في علاه يؤمنون فبأي نعمة تصل بهم إلى دلالة على وح وح وح وحدنية الواحد سبحانه وتعالى من آيات الله المرئية التي تطابق آيات الله المتلوة فبأي كلام بعد كلام الله بعد القرآن الكريم الذي نطق عليه السلام هك... نطق بربويته وإلهيته ونطق أيضا صدقا بصدق من تلاه عليهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال تعالى من يغضل الله فلا هادي له ويظرهم في طغيرهم أعمهون أيما نحكم الله عليه بالضلال ويختم على قلبه ويجعل الأخفاء والأغلاف على على قلبي من يستطيع أن يهدئهم إذا أضل الله القلب واعمل بصر والبصيره فكيف كيف يهتدي من يتخبط في الشبهات والضلالات وإن الله جل في إذا أراد شيئا له أسبابه ذلك قال من يضل الله فلا هادي له كما قال الله تعالى أولئك الذين لهم يريد له أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزوا لهم في الأخيرة العظام عظيما. قال الله تعالى ومن يريد له فتنته فلا تملك له من الله شيئا وما ينفعكم نصح أن أردت أن أصحى لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ربكم. فمن يرد أن يهديه يشعر صدر الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما سعد في السماء إذن الله تعالى من يضل الله فلا في تغيانهم يعمهون في التيه والتغبط والعمعم البصيرة ويغلق القلب والران الذي, الذي يعلو القلب كلا على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال تعالى يسالونك عن الساعه ايان فقل قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو اي يسالونك عن الساعه اينا مرساه عنت فؤلاء السفهاء الذين يعني بدل من ان انشغلوا أن أن عن أين ومتى وكيف لما جاء رجل يسأل المسلم متى الساعة رد عليه السؤال بسؤال أراد ان ينبهه وان يلفت انتباهه قال وما عدت لها فمتى الساعة وما عدت لها يسالونك عن الساعة أيان مرساهم يعني متى وقوعها في اي زمان تحدث وهذا السؤال الحق انهم ما سالوا ذلك ايضا للتعبد للتفقد والإسراع في الطاعات وصالحات ما هو إلا سخرية وتهكم وأيضا فيه يعني شيء من الاستصغار فيه عندما أسألونا بذلك كأنه تعنت لأنهم أصالة ينكرون البحث والنشور أخارها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الأعظامه هنا ويرى مين فكيف أسألونا عن وقت الساعة فالمسألة مسألة تهكم منهم أمين أمين وبيضانكم جميعا ولا تقول منهم صاحبهم. ولذلك قال الله تعالى إنما عند ربي لا يجل عليها وقت إلاه المسألة الاستعدي ووقت الساعة عند الله جل وعلا هو الذي يعلم بحكمته متى تكون وأخفها لحكمة عظيمة ليختبر أعمال العباد. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام يعلم أمر الناس. أمر دينهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن ركبته وضع عليه فقال على فخذيه وقال يا محمد أخبرني متى الساعة بعدما سأل عن إسلام إيمان وحسن متى الساعه قال من المسؤول عنها بأعلم بالسائل فقال لا يجلدها يعني لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا هو زال الله تعالى لا تأتيكم إلا, إيش إلا بغتة لا تأتيكم إلا إلا بغتا فقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك أنك حفيون عنها قل إنما علمها عند رب عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي عظم أمرها على أهل السماء وأهل الأرض عظم أمرها جدا ولذلك ترى الحيوانات حتى تتوقب في يوم الجمعة ويترقبون جدا لما يعلمون أن الساعة ستكون يوم الجمعة متى يعلم الله جل في علاه ففيها في الساعة ففيها من الشدائد والأهوال وفيها ما فيها من الـ الـ الـ الـ الـ العجيب التي تحدث لنموس بأسره تحدث في الكون بأسره عبد الله يامس نعم جلادين لا والله <تصفيق> ففي أهواله شدائد وما من عجيب ما التغيير في الكون بأسره نعم لكنها لا تأتي إلا بغتة تأتي حين غفلت الناس أصغليتها وأرفع عليتها كما قال صلى الله عليه وسلم ما هي أن يزغل المرؤوليت وأن يرفع راغبته إلا والساعة تأتي رجل يلوت حوضهم حوضه ما لميلتان فنزلت الساعة على الجميع لكن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال النساء تقوم الساعة على الناس لا يقولون الله الله قبلها يكون الناس عاشوا على لا إلهة الله يقولون, يقولون هذه كلمة وارثناها عن أبائنا لا لا يدرى ما صلاة ولا صوم وذلك في الحديث حديث عذيفة قال يدرس الإسكان كما يدرس وش الثوب فهنا قال أسألك يا محمد عن وقتها كأنك شاهد الطلب والبحث عنه وكأن أمرها يهمك وحدك قل لهم أكيدا بأن الأمر لا يعلمه إلا علم الغيوب سبحان الله هو الذي استأثر بوقتها بحكمة عظيمة وأخفاه بين الناس بحكمة عظيمة قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء يا محمد قل أنك لا تملك لنفسك نفعه ولا ضرر فيها بدلاله واضح جدا على فساد شرك من يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ترى في واقعنا حتى انهم يتغنون بذلك الآن يطلبون المدد من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه يقر ويعترف أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر الا ما شاء الله سبحانه جل جل في علاه فوا لا لا لا أن يجرب نفعا أو يدفع ضرا إلا إذا شاء ربنا شاء ربنا كل شيء علم قل لا يملك نفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله إلا ما كان مما يقوين لا فعل إلا بمشيئة الله تعالى قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير النبي صلى الله عليه وسلم لا علم الغيب كيف علم الغيب لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي بمكة على ما بقي في هذا العذابات التي كانت على أصحابه مع قتل بعض أصحابه الغيب لو كان يعلم الغيب هاجر المدينة قبل يأتي الأمر من الله وما يعلم أين يذهب واين يجي لو كان يعلم الغيب ما خرج لطلب العير ثم ذلك كانت غزوة بدر حتى نزوله إلى محل أو مكان ليس هو مكان المكان الصحيح للقتال لو كان يعلم الغيب ما أخرج حمزة في لو كان يعلم الغيب ما سأل الناس في مسألة الأحزاب عندما تألفت كلمتهم واتفقت على استئصال الدعوة الإسلامية حتى جمعهم وقال له سلمان إن إذا حصيرنا تخندقنا لو كان يعلم الغيب لم سأل علي بن طالب وأسامة والجارية وأيضا سأل زينب عن حد استغفتك إن الله هو الذي يعلم الغيب قال الله تعالى قولا فصلا قال الله جل, جل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يعني. أي قل يا محمد أنا لا أملك نفسي أجلب نفع أدفع ضرورة وإني لا أعلم الغيب لو كنت أعلمه ووجدت يعني كربة ستأتي على الناس لا دفعتها قبل, قبل أن تقع عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله والغيب يعلمه الله جل فعلا ويملكه الله جل فعلا عندنا كثير ممن تراه يتحرك ويقوم ويجلس ويقعد ما بك يقول أنه قابل النبي صلى الله عليه وع وسلم وسلم عليه. ذلك لو كان كما تقولون لما لا تستعينون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلول لمشاكل كثيرة وقعت على الأمة بأسرها لماذا؟ إن أنا إلا نذير وبشير منذ قوم منهم ثم قال الذي علمه يقينا أنني مرسل من قبل ربي بالنظارة والبشارة أنذر من عصاه ومن جحده ومن كفر به ومن اشرك به وابشر من اطاعه ووحده وعبده ان انا الا نذير نذير وبشير لقوم يؤمنون وان البشارة لا تنفع الا, إلا بقوم امنوا بالله جل وعلا وعلموا انهم اليه راجعون وانهم بين يديه ممتثلون وأنه على اعمالهم ساجهم وعن اعمالهم مجزيون قال قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرّاً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ورسول لقوم يؤمنون يعني ما حدث له في غزّة أحد وكاد يقتلونه وكسرت رباعيته بأبيه وأمّه لو كان يعلم ما ما بقي في غزّة أحد على هذه الدرجة لو كان يعلم أن الرومات يعني سينشغلون بالغنيمة وينزلون و و و و ولا يطيعون أمره يعني ما وضع ما جعلهم في في لو كان عالم الغيبة ما أكل من الشات التي من الزراء التي سممتها هذه المرأة لأفديها ومات على إثرها متأثراً بها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه أي الله قال خلقكم جميعا من نفس واحدة من آدم عليه السلام وهذه من عظيم ربوبية الله جل فيلا هنا خلق آدم عليه السلام نفق في خلقه بيده ونفق فيه من روحي تشريفا له ومكن الملائكة من السجود له إطاعة لله لله جال فعلا وتكريما لآدم وخلق من آدم حواء ليستأنس بها ولتكون معه في الجنة فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فمرت به فما أصقلت دعوة الله ربنا ما لينا صالحا صالح من الشاكرين والكلام هنا ممتد يعني المسألة ستوقف على هذا عليه السلام المسألة على على هذا مزريات فمزريات آدم أيضا لا تكون مزريات آدم هي من من آدم عليه السلام من عظيم خلق الله للرجال خلق الله آدم بيده ونف فيه روحه وثم بعد ذلك جعل نسله من ماء من ماء وأيضا في هذا الباب أنه جعل جعل الذريات تكون باجتماع الرجل والمرأة يهفو قلبه إليها وفي بعض أحدكم صدقه ثم وهذا المقصد العظيم من مقاصد النكاح وهو الذريات تنأكحو تكسرو فإني بماهم بكم الأمم يوم القيامة ولولا ذلك, ولولا ذلك لما رأيت يعني لو كان الأمر على المقصد فقط الكثير لن, لن يفعلوا ذلك ولذلك الله يفعلها ركب فيهم الشهوة وميل الرجل المرأة وميل الرجل للرجل ابن عباس يقول خلقت المرأة من الرجل من ضلع الرجل والرجل خلق من الأرض فترى الرجل يميل إلى الأرض أكثر والمرأة يميل إلى الرجل أكثر فلما تغشيها حملت وهي في أول الحمل لا, لا تدري يعني لا تشعر بالحمل في أول الحمل فلما أثقل حملها يعني بدت في الشهور الرابع والخامس والثالث هنا يظهر الحمل ويظهر أيضا الحمل فلما تغشيها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهم يعني قاربت على الولادة دعو الله ربهم لأن أتيتنا صريحا لنكوننا من الشاكرين وهذا داب الصالحين أنهم عندما يعلمون بنعاء من الله جل فعلها يحسنون استقبال بنعاء الله جل فعلها ومن إحسان استقبال بنعاء من الله جل فعلها شكرها وقال تعالى ان شكرتم لأزيد منكم فلما آتا هما صالحا صالحا جعل له شركاء فيما آتا فتعالى الله عما عم يشركون وهذا لا يمكن أن يقال في آدم عليه السلام وأن الشيطان جاءها وكلما يولد لها ولد يموت ثم قال لها أعرفه كيف يعيش يعني أموركم شيئين لو فعلتموه يعيش الولد أن يعبدوه الغير الله عبد الحارس نفسه وهذا كله من الإسرائيليات حقيقة سعوة كله من الإسرائيليات وليس صحيحا الكلام هنا فقط بيان على أنه عندما ينعم الله على عبده وجب أن يحسن استقبال نعيم الله وحسن استقبال نعيم الله على العبد أن يكون شاكرا أن يكون شاكرا فإن الله يحب من عبدي أن يكون شكورا قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال شاكرا لأنعمه فالله يحب العبد عبدي أن يكون محسنا لاستقبال نعيم الله عليه بالشكر فبالشكر تثبت النعمة وتتنامى وتتزايد فإن من الله عليهم بالولد الصالح وأجب عليهم أن يشكروا ربهم جل فعلا على هذه المنة التي امتنى بها عليهم لأن هذه نعمة لنعائم هذه نعمة من النعام فهون الله جعله يقول وضعوا مكان الشكران النكران والجحود وضعوا مكان الشكران أن أن الجحود والنكران فذريات آدم بدلوا أن يشكروا ربهم جل في علاه على فضله وعلى إحسانه وعلى إنعامه جحدوا أشركوا به وعبدوا الأوثانة والأصنامة وجعلوا النذور والذبحة للأصنام لرب الأنام سبحانه وجل في علاه ولذلك قال الله تعالى فتعال الله عما يشكون عما يشكون بالجمعة المقصود بذلك ذريه آدم وليس لادم حواء وهذه القصص المليئة في كتب التفسير بأنها بأنها عن حواء وان شطرا جاءها وقال لا يسميه يعني عبد الحارث كل ذلك لم يصح بالحياة من الأحوال لم يصح والذالك قلنا المسألة على حسن استقبال نعيم الله الذي فعله بالشكران لا بالنكران لا بالجحود والنكران قال الله تعالى أي يشركون ما يخلق شيئا يعني الله تعالى بعد ما ألقى هذا ويعني بدل من الشكر وضع الكفر فتعالى الله عما عما يشركون تعالى الله عما عما يشركون إنما قد بعد ما دعوا دعاء أن أرض الله جعلين أتينا الصراحت لأن كنا من الشاكرين وهذا المنتظر وهذا الأصل أن يشكر ربهم على نعمائه ولما آتاهما صالحا جعل له شركاء في مأتهما فتعالى الله عما يشركونه يشكون جمع والجمع هنا دلال على الكلام على ذرية ادم ذريه ادم وكثير منهم من نظر وذبح للاصنام والأوثان وللاوثان وكان وكان جحودا لنعائم الرحمن سبحانه وتعالى وبدلوا الإحسان بالمكران والاثيان فتعالى الله عما يشركون وانظر هنا الى, إلى التقريع والتوبيخ لهؤلاء قال الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعموا للهدى لا أتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم صامتون صامتهم الله جعله يقول وإن تعجب محمد فتعجب أيشركون تقريعا وتوبيخا واستفاما استفام في إنكار إنكار وتوبيخ وتقريع كيف كيف أنهم بدلوا الخير بالشر كيف بدلوا الشكر بالكفر كيف بدلوا ال الإحسان بهذا به الجحود والنكراد قال أليش مع الله أوثانا وأصناما لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تحيي ولا تميت ولا تسمع ولا تبصر شيئا لا تقدر على, على فعل شيء قط أصنام أش... أ... أ... فقط اشباه نعم وهي مخلوقة من حق المعبود أن يكون خالقا لا مخلوقا بل ومن حق الرب ان يكون قادرا قويا قهارا جبارا لا يرد قوله ولا قضاؤه سبحانه جل في علاه هذا هو الرب وان كان غالبا ومغلوبا فالمغلوب لا يكون ربا ولذلك الله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدته وقال قال الله تعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون اذن لابتغوا الى هذا العرش سبيلا واما ما يحدث فهو واحد احد سبحانه جل في علاه فهؤلاء صنعوا صنعوا من العجوة يأكلونها عند الجوع ويعبدونها عند عند الترف وهؤلاء من من من, من أخب الناس سفاهة الناس بعدها سفاهة وكفر بتفاهة لذلك الله على أولا أن نزف أحلامهم وأن يبين لهم ماذا تفعلون أنتم أنتم تعبدون حجارة لا تنفع ولا ولا تضر لا تسمع ولا تبصر لا تحي ولا تميت وأنتم تقرون بأن الذي يحي ويميت ويخلق ويعطي ويمنع هو الله يجعل فعلها كيف أيها الأغبياء بعدما أقررتم بأن تدابير الأمر بأسره بيده تعبدون ما لا ينفع على در ما الذي تعفل تفعلون والحق أنهم ركبوا الهوى هذه المسألة معلومة لأن بعضهم كان يتفلسف من الجهلية يقولون أنهم لا يعبدون الأصنام وأنهم لا تنفع على در يعبدون الروح التي تسكن الأصنام طيب أي روح هذه؟ والروح هذه ما تملك وهم يعلمون أن القرون أنه لا نفع فيها ولا ضر لذلك العاق الرشيد يرجع سريعا وإن كان مقلدا لآبائه ولكن كما قلت هم ركبوا الهوى ركبوا الهوى فرأيت ما اتخذ إله الهوى أفأنت تكون عليه وكيلة لذلك الله جعل يبين لهم هذه الأصنام، شوف لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون في غاية العجز والضعف لا, لا يملكون خيرا ولا شرا لا يملكون خيرا ولا شرا كما القافر ضارف العارض ليس له في العير ولا في النفير لا يملكون نفعا ولا ضرا لا يملكون موتا ولا الحياة ولا نشورة لا يملكون أمرا ولا نهيا ولا خلقا فكيف تخذونهم أريه مع الله جل فكيف يليق بالعاقل الرشيد أن يعود الأصم الأعمى الذي لا يتحرك والذي لا أكل ولا أشرب ولا يقوم ولا ينام ولا, ولا يطعم ولا يعطي ولا يمنع لا يملك شيئا حجر أصم ليس فيه ثمة شيء من الخليص فكيف للعاقل أن يصرف العبادة له ثم شوف هنا الآن الذي جل يزيد في سخرية منهم وحقار إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فلاستريبوا لكم إن كنتم صادقين يعني هذه الأصنام هل تعبدتم آلهتكم من دون الله مخلوقه كما أنتم مخلوقون عبدتم عيسى مخلوق عبدتم عزيرا مخلوق عبدتم من تعبدون من فهو مخلوق ما عبدتم الخالق سبحانه جل في علاه سميتموها آلهة واشتققتم أسماءها من أسماء الله جل في شوف هذا هذا غلو في الكفران بل أنتم أنتم أنتم كأنتم العباد أكمل منها تسمعون وتبصرون ولكم عقل تفكرون أما هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع لا تنصر أحدا ولا تنصر أنفسها الأمر جلل فكيف بالغباء الذي أنتم فيه والجهل المركب الذي اودى بكم إلى هذا الترد ما هو إلا أنكم تتبعون أهواءكم أفرأيت من اتخذ إله هو هو أفأنت تكون عليه وكيلا واندر هنا إلى المناظرة العظيمة يعني يجعلهم يتفكرون يحاولون الوصول يقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل يدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون شونا يقول ألهم أرجل يمشون بها ليس لهم أرجل إذن, إذن عندهم نقص وكل نقص لا يمكن لصاحبي أن يكون ربا الرب له الكمال المطلق والباء والعظمة والقوة والقهر والجبروت. هذا هو هذا ما هي ت... ليس لا تفسير إلا ذلك. يركبون الهوى ويسون القوانين توافق هواهم. فالله علي لهم النقص الذي هم فيه. ألاهم أرجل يمشون بها؟ ليس لهم ذلك. وإن الله أذبته أذبته له الرجل وأذبته له القدم سبحانه جل جل فيقول أم لهم أيدي يمشون بها؟ لا ليس لهم الإجابة ليس لهم حجارة صماء بكماء لا فيها قوة ولا قدرة. ألاهم أرجل يمشون بها لا. ألاهم أيدي يمشون بها لا. كل ذلك تحقيرا لهم إن الله يعدد السؤال والإجابة معلومة لديهم. أم لهم آذان من بها؟ لا طبعا بعضهم يقول بمفهوم المخالفة إذا لله رجل لله يد لله عين أم لهم آذان من بها أما وصف الله بالأذن لا ننفي ولا نثبت في الأمور التي لم يأتي الدليل فيها وجب علينا أن نسكت لا ننفي ولا نثبت وإن كان ورد عن بعضهم ينسب لـ ينسب للي ما نقول يعني يوسف الله بالأذن ولكن مسألة وصف صفة من صفات الله والجوارح في من صفات الكمال والجمال والباء والعظمة بمفهوم خلافة ضعيف جدا لكننا في هذه الحال نقول نسكت لنثبت ولا ننفي في لم يرد لم يرد الدليل إذا نقف على السكوت نقف على السكوت. لكن هنا المقصود من ذلك أن هذه الحواس الذي بالنسبة الإنسان هي حواس وجوارح كل هذه الجوارح تدل على كماله فان غير ما ان كانت غير موجودة لا كمال ما في ارجل يبقى نقص ما في ايدي يكون نقص ما في ما في عين تبصر يبقى نقص ما في اذن تسمع يبقى ايضا لا يسمع لا يبصر لا يغني لا ينفع لا يدور، لا يحي لا يميت لا يعطي لا يمنع اين يكون كيف يكون ربا كيف يكون ربا انتم اكمل منهم اصاله كيف يكون ربا لهم ارجل يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعلم بها أم لهم آدم يسمعون بها قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون فقال أنتم على كفر وكيدوني واجتمعوا جميعا واجعلوا أمركم يعني بين أديكم جميعا سواء واجتمعوا علي وأتوني بما تستطيعون واتوني بما تستطيعون نعم إحنا أولا نؤمن بالكيف لكننا لا نبحث عنه لأنه غيب قال إن ولي الله لو اجتمعتم جميعا وكدتم لي بمكر وكيد واردتم أن تصلوا إليها لن تستطيع أن تفعلوا شيئا إلا بالله إلا بالله إن ولي الله الذي يتولى الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين الذي يتولى نصرتي وحفظي وكفايتي هو الله جل وعلا ولذلك أنه وسلم رتب القلوب حين قال للغلام وأعلمك كلمات ثم قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلى شيء قد الله لك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضرك لبشيء قد كتبها الله عليك لذلك قال ان ولي نصيري وحسبي وكفيني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهنا بيان لهم شوفنا نزل من علو أولا هذا إثبات العلو لفعلها الرحمة وعش السبب وأيضا بيان لهم أنه القوي القادر سبحانه وتعالى فتنزيل القرآن على النبي الأمين هذه من آيات الله العظمة ولذلك قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل عليه أنزله بعلمه والملائكة يشدون أن الذي يتولىني ويتولى أمره هو رب العزة الجبار الذي له له الملكوت وله الجبروت وله القوة والقهر سبحانه وجله الذي أنزل الك القرآن وهو الذي يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأكيد ففأنا لا أخافكم أنكم لا تملكون نفعا ولا ولا ضرٍ هو يتولى الصالحين وهذا أيضا فيه تعد الأمر ليس الأمر واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هو لورثته أيضا شوفوا هنا عندما يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ من أنزعيك من ربك وأن لم تفعل فمن بلاغ ترسلته والله يعصمك من الناس هنا عندما عند البلاغ نقول الله يعصمك ويعصم ما قام مقامك ولذلك علماء قالوا بالتعميم قالوا والحفظ الحفظ, الحفظ. العسمة على قدر البلاغ كلما كان البلاغ أتم كلما كانت العسمة أتم كلما كان البلاغ أتم كلما كلما كانت العسمة أتم والله يعصمك من الناس بلغ ما من منزل هذا الشريطة والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون الا الذين تعبدونهم دون الله جل وعلا هم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا ولا نشورا فكيف يملكون لكم نصرا وكيف ينتصرون لكم انفسهم لا, لا ينصرون لا يستطيعون نصر انفسهم ولا ولا نصر غيرهم هم اعجز وأحمق وأضعف ومن من ان ينصروا انفسهم او ينصروا غيرهم فانهم اذا, إذا وصلهم وصلهم الضرر و بالغ في الأذى فلا فلا فلا يستطيعون رد الأذى والضرر الذي يقع عليهم. لا في في عبديهم ولا ولا في أنفسهم. وهذا أيضا بيان شافي وافي للعجز الذي فيه هذه الأصنام الأوثان والتي التي عبدونها بدون الله جل في عليه. قال الله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترهم ينظرون عليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى تدعهم إلى إلى وإن دعوتم الأصنام إلى الهدى والرشاد لم يسمعوا شوف لو دعوتهم الأصنام وصرختم صراخا إلى السماء فإنهم لا يسمعون دعائهم فضلا على أنهم يعني يجيبونكم على أن يج... أنهم يجيبونكم على ما تدعون إليه فهذه الأصنام لا لا أترهم لا تراهم إلا جمادات سم بكم الأمم فهم لا يعقلون لا يسمعون لا يبصرون لا يفهمون لا يعقلون لا يتحركون. رأيت بغيه وسخرية من قومه عندما عندما قالوا من فعل هذا بعريتنا قال فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون فهو ما كذب هو قال لو كان سينط لو كانوا ينطقون يبقى الكبير والرتفع. طب إيش الأمر الأمر أنهم لا لا لا لا, لا يسمعون لا يملكون القول لا يتكلمون ما يمكن لا يمكن أن أن ترهم يتكلمون ويفسحون عما, عمّا وصل إليه من الأذى أو عما, عمّا بلغهم من هذا الضرر كسر الأصنام جميعا وجعل المعول في الكبير وقال لهم اسألوا سألوا من كانون أن تقول أو سلوه فإن كان فهو الذي فعله هذا معنى التعليق على المستحيل في هذا الباب فلذلك قال الله هي حجارة صماء بك لا تسمع لا ترى لا تعقل لا تفهم ولا تبلك شيئا فكيف سفاها وغباء مستحكمة فكيف تصرفون العبادة غيرها غير الله بغير فعلا كيف تصرفون العباده لهذه الأصنام ما تنفعكم هذه الأصنام كيف تكون لكم قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جيش هنا مجامع الخلق الحسن ما جمال حسن في الخلق مجامع الاخلاقيات الراقيه الرفيعه خذ العف وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين شوف الله جل وعلا أن يكون رفيقا هينا لينا ولذلك قال الله تعالى فبي رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك ولذلك قال الله جل في علا خذ العفو وعفو عمن ظلمك، وعفو عمن تهكم وقد كذب عليك وعفو عنه والعفو يحبه الله جل عليه، ولأن الله عفو غفور سبحانه وجل جل في علا فإن الله يحب العفو ويحب الرفق إن الله يحب الرفق ويعطي الرفق من يعطي على غيره، سبحانه وجل في علا ولذلك قال الله تعالى يعني لا تكن فضل غليظا أنت لست كذلك بل أنت رحيم رفيق قال فبما رحم من الله من الله لن تله ولو كنت فضلا غريز القلب لم فض من حولك فكأنه قال لا تقابل السفهاء بمستفهيم بل بالحلم وبالرفق والصفح والعفو وأسقط عنهم العثرات ولا تبحث عنها ولا بد أن تأمر بكل جميل مستحسن مستملح نعم من الأقوال والأفعال ومجامع الخير وحسن نعم فشوف هنا قالوا أعرض عن جهلين أعرض صفحة عنهم ولا تقبل سياب السياب وكن من أحسن ناس خلق شو هذه الآآآ الآية جمعت جميع الفضائل الإنسانية والاجتماعية وكيفية التعامل مع الناس ولأن حسن الخلق يؤثر جدا في الإنسان وحسن الخلق أرقى ما ما يصب يصب إليه الإنسان إن أردت أن تقيم الإنسان قيما حسن خلق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء الذي يدرك بحسن خلق الصائم القائم والله الله جعل عندما وصف ربه ووصفه وربه ورسمه ورسمه بأرقى السمات والصفات وإنك على خلق عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل ما يكون في الميزان وأيضا السؤال آخر في مسلم أحمد أكثر ما يدخل جنة تقوى الله وحسن الخلق ورد في بعض الروايات التي يستأنس بها وقلنا قد يستأنس به الضعيف، على السناه يوافق أيضا ظاهر القرآن جاء جبريل النبي الأمين وقال إن الله يأمرك أن تعفو عن من ظالمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك، وهذا تاديب للخلق جميعا، بانك تقابل سيد الحسن، ادفع الذي أدفع الذي أحسن السياه، فالله تعالى فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم. قال تعالى وإنما نزقناك من الشيطان نزق بعدما بين الله لك الطريق القوي الطريق المستقيم والشريعة القويم وكيفية مجامع الأخلاقيات الرقية الحسنة ولأن التأثير في القلوب بحسن الخلق يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون هذا فعل المؤمنين فعل المؤمنين الصالحين فإنه وإن يعني كانت أو وقعت الزلات أو بعض الاخطاء التي, التي يقع فيها الإنسان فتره سريعا ما يستفيق سريعا ما يرجع إلى ربه توبة وأوبة وإن الله يحب من عباده الأواب إن الله يحب التوابين والأوابين ويحب المستغفرين قال والمستغفرين بالأسحار واما ينزغنك من الشيطان لنزغ اي اعتراك واصابك واسفاسا وخلط عليك من جهه الشيطان فاستجر بالله استعصم بالله استعصم بالله لا من جاء, من جاء من منه إلا, الا اليه سبحانه سبحان الله قال فاستجر فاستعصم بربك نعم فاستعذ بالله والاستعاذه العواذ واللواذ قلنا العواذ صدق اللجا للهدى فعلا لدفع الضر واللواذ صدق اللجا للهدى فعلا لجلب النفع فاستعز بالله إنه سميع عليم يعني يسمع دهائك والسمع هنا سمع خاص لأن الله يسمع الجميع لا هنا السمع هنا سمع خاص فإن دعوت سمع إجابة فيسمعك كما قال عليه وسلم سمع الله لمن حمده يعني أجاب من حمده وأثنى عليه ودعاه إن سميع عليم هو يعلم بكيد الشيطان ويعلم بما يفعله من خسران ومن وسوسة تصل بالإنسان إلى النقصان فلذلك قال فاستعذ بالله انه سميع عليم سبحانه جل وعلا فان الله يسمع دعاءك ويستجيب, ويستجيب لك ويعلم تضرعك ويعلم خوفك وجلك ويعلم انك وان زللت ما عزمت على الزلل ولكن بشرياتك غلبت والله يغفر يغفر ويرحم كما قال يرى ما صبر له عليه والله يعذره إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون أي إن الذين اتقوا ربهم انتزلوا أوامره واجتنبوا نوهيه إذا أصالتهم أسوسة من الشيطان راجعوا إلى ربهم يعني إذا جاءت الأسوسة وغلبت عليهم وغلبت على قلوبهم فيعني في فإشتالتهم وأخفقت قلوبهم وبلغهم من الخوف ما بلغهم بشري بشري من الخوف ما ما بلغهم التجاوا إلى ربهم تلفي سارعوا إلى العصمة سارعوا إلى الحسن الذي لا يستطيع الشيطان أن يدخل لهم فيه فالتجاوا بطريق الإخلاص والصدق بالدعاء والتضرع والمسكنا والاستكنا لربهم ربهم تلفي على فحفظهم وحمهم الله تلفي من وساوس الشيطان من الذين تقوى إذا مسهم طائف من الشيطان وسوسا وخلات RAM تذكروا فإذا هم مكسرون يعلمون أن طريقهم يسير يعني على على السوية إن, إن إن اعتصموا برب البرية وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون الفاسقة فجرت يعني هذا الفاسقة الفجرة المنهم يكون في الضلال والاضلال في الشياطين يعني من الشياطين شاطين الإنس والجن تغويهم وتزيل لهم القبيح من الأفعال لينتكسوا ثم لا يكفون ولا يمسكون عن إغوائهم الغرض من الآية هنا هو التقاء شر الأشرار سواء كان من الإنس أو من الجن وقلنا شياطين الجن هي التي علمت شياطين الإنس هي التي علمت شياطين الإنس الجن من الإتقان فهم يغونهم غواية ليست بعدها غواية وهو أيضا في اختبار وابتلاء من الله قل في علاه فهؤلاء الذين الذين يغونهم من سبب ضلال عباد الله رضي عليه رأيت أنهم يعني يقولون إننا اتبعنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة فالالغوايا لا تنقطع من الكبراء ومن ومن شياطين الإنس والجن والإنسان مبتلى ببحر هؤلاء وهؤلاء أمواج عتيه تطلطم وهو كذا يغرق لولا أنه يستغيث بالذي يملك إنقاذه وإغاثته يا غياث المستغيثين ورب العالمين سبحانه وجل في عالم شوفوا إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا يتوانون ليل النهار صباح مساء الوسوسة والذاء والذن كما يقولون يعني يعيشون ترانين على الأذن يسرع يعني يسحرون القلب به الضغط على الأذن والإشكال من أعطاهم أذنه هو الذي يضيع لكن من قال أذني يملكه الله جل فلا وكف عن سماعهم فسمع القرآن فالتجى إلى ربه الرحمن فهو في عصمة وفي جنة لا يستطيع أن يصل إليه هذا الخبيث الشيطان وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل إنما اتبع ما يوحى لي من ربي يقول وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اشتبيتها يريدون الآية وهذا كما قلنا تعنتا وليس طلبا ل هداية القلوب وإذا امتأتين بآيتي قالوا لو لا اشتبيت اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي كان الكفار كفار مكة يقولون نمس سلم يجعل لهم الصفا ذهبا حتى أن نمس سلم دعا ربه بذلك نعم فلكنه يعني قال له أفعل وإن لم يؤمنوا أعذبه معذبا لا أعذبه أحدا من العالمين فقال لا فقال لا فطلبوا منه بعض المعجزات يقترحونها عليه نعم يقولون أحي لنا فلانا أزل هذه الجبال من أمامنا اجعل جبل الصفا ذهبا يعني تعنتا وتعريزا كما قالوا قال لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخير وعلم فتفجر انهار خلالها تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا نكسفة أو تاتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ يشقل سبحان ربي هل كنت إلا بشعر الرسول؟ فالحاصل هم طلبوا هذه الطلبات والمعجزات من أجل الإيمان أو طمانينه القلب. هم يعلمون يقينا أنه صادق وأنه رسول وأنه نبي وأن الآيات التي أت بها آيات قاهرة باهرة ظاهرة واضحة لائحة. لكنهم يجحدون. لكنهم يكفرون ولذلك قال قال الله لنبيه ليس الأمر إليك قل لهم ليس الأمر الي حتى أتيكم بما, بما تقولون إنما انا عبد يوحى إلي نذير, نذير وبشير بين هذه الساعة قال الله تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمن أين هذا القرآن بين ايديكم تسمعونه وعلمتم أنه الصدق وعلمتم أنه من الله ليس شعرا وليس كهانه ولا من الجن ولا يعلمه بشر بل هو من الله جل, جل في علام هذا القرآن حجج ظاهرة قاهرة ساطعة برهيم نيرة طاطعة يعني يغني عن غيره من المعجزات وتعلمون أنه معجزة لأن الله جعل أعجزكم أن تأتوا بمثله أو بعشر سؤال مثله أو بسورة أو بآية وعجزتم عن ذلك وعلمتم أنه ليس من كلام البشر إن له الحلاوة وإن عليه لا الطلاوة وإن أسفل لمغضق وإن أعلاه لمسمر هذا وصف هذا الفصيح الكبير لهم رئيس بن قال ذلك فهذا القرآن يشهد بصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمر العقول ويأمر القلوب أن تتدبر على آيات علام الغيوب فيعلمون بأنه الرب الحق المستلزم لي أن, تفرض أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه اللهم،, اللهم, مقرب، اللهم مقرب اللهم مقرب قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما فهم خلفة إذن القوم الكافرون الجاحدون المنكرون لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يؤثر فيهم آيات الله العفالة ولا يمكن بحال من أحوال أن تراهم قد سرعوا في الإيمان بل هم في العصيان والكفران وهم ما أرادوا ما أرادوا إيمانا لذلك قال كل هذه الآيات تنفع المؤمنين ولك فإن ذكر تنفع المؤمنين قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا هي عذابات على من يؤمن لم يؤمن لأنها آيات أوضحت بكل السبل على وحدنية الله دل وأحقية الله بالعبادة وهم لم يؤمنوا فكانت الآيات هذه عليهم ليست لهم ستأتي بالقيامة شاهد عليهم في كيف يوصل أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد ولا يحتاج النهار إلى دليل وكيف يصح في الأدهان شيء إن يحتاج النهار إلى دليل قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن مباداته ويسبحون له إذن. وأذكر ربك أي المؤمن كن كن كن في ذكر الله جل فيلا مستحضرا لجلالي وعظمتي وكبريائي وقوتي وجبروته هذا كل صباح ومساء ولا تغفل ذكر ربك فإن غزاء الروح هو ذكر الله. والغزالي في الأحياء بين أن مراتب الذكر على ثلاثة ذكر باللسان وهذا خير. لان الله جعل قال انا مع عبدي ما ذكرني واتحركت بي شفتاه من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملء ذكرته في ملء اعظم او خير منه ذكر باللسان ذكر بالجنان وهو التدبر وانه قلبه يعني يتذبر ويتفكر مخلوقات الله فعلاً ويتدبر آيات الله المطلوبة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفلوها التذبر من القلب وهذا المرتبة الثانية أعلى وأرقى المرتبة الأولى المرتبة الثالثة هي أرقى المراتب على على الإطلاق هل وهي هي موافقة يسل القلب ذكر باللسان وتطبيق بالجنان وهذا أعلى ما يكون يكون ذكر والذكر من أفضل الطاعات قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال الله تعالى اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال لا تكثر علي فقال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله حتى مجنون أنا في شعب الإيمان كان في ضعف لكن معنا صحيح فلو لو لم يكن من فوائد الذكر الا أن الله يذكرك لن ته تستجلب معيه الله لك وان يذكرك الله جل وعلا وان ذكرك اثنى عليك خيرا وإن اثنى عليك خيرا اذا انت الناجي انجاك واسماك وارقاك واعطاك ومنحك قال انا ما عبدي ما ذكرني هو معايا وهذه المعيه ليست معيه العامه هذه معيه خاصه معيه النصره والتاييد والتوفيق هكذا الإنسان لو لو استطاع أن يتدبر في آية واحدة دخل بها الجنة وعاش يستأنس بها حياة وروحا أخرى قال الله تعالى إن لا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو الأصار كما قال الله تعالى قال ولا ولا ت بها في صورة ولا تجهل بسواتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلها نعم هذه مثلها عندما قال الله تعالى في نفسك ترى وخيفة دون الجه ودون الجهر من هذا القول بالغضو والأصال صباحا ومساء فلا تغفل عن ذكر الله فالغافلون هم الخاسرون الغافلون هم الخاسرون فكن على ذكر الله إما قراءة إما تلارة إما تدبرا إما استغفارا كن على ذكر الله وذكر الله, ذكر الله يكون بلسان الحال وبلسان المقال وذكر الحال تكون قائما مصليا ركعا ساددا أن تذاكر لله تكون متدبرا أن تذاكر لله تكون ممحصا في المسائل غائصا لتحل الإشكالات وتعرف النزاعات وتبين الرجح من المرجوح أنت في ذكر الله أنت المجلس علم على درجات الذكر على يقول هؤلاء القوم لا يشقر يمجرسوه وهذه أرقل المجالس إن الذين عند ربك يعني الملائكة, يعني الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أي الملائكة الأبرار الأطهار الذين هم في الملأة الأعلى على مكانتهم فإنهم, فإنهم لا يستكبرون عن عبادته سبحانه Risk العل وله يسجدون الملائكة رأيت ما قال الله عن الملائكة كراما كاتبين رأيت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة قال أطت السماء وحق لها أن طأت شف كأزيز الحركة أطت السماء وحق لها أن طأت ما من موضع أصبع ملك ملك راكع أو ساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله في كل يوم شوف انت تخيل في اليوم يدخله سبعون ألفا يطفون به عبادة الله لا يرجعون له يعني في سبعون ألف غير الملئكة لامس اليوم سبعون ألفا غيرهم يدخلون يتعبدون لله يطوفون ويتعبدون لله جل في علاه لا اشترط الأكمل فقط أن يوافق الذكر اللسان والجنان وإن ذكر بلسان دون الجنان فلاه الأجل في ذلك أيضا ليس الخسران ولذلك الملائكة لا يستكبرون عن ذلك قال الله تعالى لا يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يستنكف عن عبادته ويستكبر فسأحشرهم إليه جميعا قال إن, إن, إن الذين عند, عند, عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون حق لي أن أسجد الآن سجودا شاكرا لربي انتهاء السورة والانتهاء أيضا في السجود يعني ف فاستطعتم ان تسجدوا فاستقبلوا القبلة واسجدوا وهنا الحكمه بانه ختم بالسجود لأن السجود أرفع ما يكون عبادة لله جل في علاه ففيه الاستكانة والذل وفيها أيضا التضرع وفيها أن أشرف ما في الإنسان من أجل الله جل في علاه يعني يكون في الأرض ساجدا لله جل في علاه وأعز الناس من كان أذل الناس لربه جل في علاه هذه دلالة على وحدة نيته وأنه لا يزهد إلا له سبحانه جل في علاه فيغضعون يخضعون ويذلون لربهم دله علاء وايضا يطيعون كلما جاء عن ربهم وبسديتهم يكونون عبادا حقا لله جل في علا سمعا وطاعه ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون وذكرها الله للتأسي وقد يحتج بهذه الايه على ان افضليه من على بني البشر لانهم لا يستنكفون عن عبادتي ولا يتوقفون بحال من الاحوال لكن النزاع في الذين يفعلون ذلك من البشر من صالحي من صالح البشر فهذا أيضا فيه كما قلنا التأسي أننا لابد أن لا نأنف وأن نسارع في الخيرات وفي العبادات وفي الصالحات وفي الطيبات وأرقاها أن يكون المرء ذليلا ساجدا بجبهته على الأرض لله جل في فعلا فيتعلم التواضع يتعلم المسكنه ويتعلم كيف يتضرع لربه ويعلم أنه فقير جدا معوز جدا لربه جل فعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقصد ذلك من عندي من شيء وبهذا ختم الله لنا السورة الكريمة الفؤل المستنبطة أرقى الأخلاقيات التي, التي يتقرب بها العبد لرب الأرض والسماوات التواضع ولذلك المسلم قال اوحي لي أن تواضع لا يبغي أحد الأحد فمن تواضع لي هكذا رفعه الله هكذا يا رب يا رب يسر لنا وانت ارحم الراحمين يا رب يسر لنا وانت ارحم يا رب العالمين أن نجاة المرء في حسن توكله على ربه ان ولي الله الذي نزل كتابه يتولى الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا ربنا وإن, وان اجتمعت قوى الكفر باسرها علينا حسبنا الله ونعم الوكيل قال رد الله شريف ورد الله عن الجزاء جميعا بك يقول ال أه الله أه ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنما الغيب لله إنما الغيب لله وهذا دلالة على كف الكهنة الذين يدعون الغيب حسن الرزق بحسن التدبر والتأمل في آيات الله المطلوقة آيات الله الكونية أولم يتفكروا ما بصحبهم من جنة أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الهداية والإضلال بيد الله الهداية والإضلال بيد الله ما أريد أن أفارقكم الآن مع يدعونني إلا أن أفتتح سورة الأنفال أتفاعل بذلك بافتتاح